قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفربعد منكم فإنني أعذبه فمن يكفربعد منكم فإنني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين